والعلم عند ا ل إ ط ل ا ق بين المسلمين هو علم ا ل ش ر ي ع ة هو العلم بما قال الله ورسوله هو العلم الذي يعرف به حق الله وحق عباده هو العلم الذي يوصي من استقام عليه وعمل به إ ل ى ذ ا ر الكرامه و ا ل س ع ا د ة هو العلم الذي يحصل به توجيه الناس ا ل خ ي ر وتعليمهم ما أ و ج ب الله عليهم وتحذيرهم مما حرم الله عليهم هو العلم الذي به تعرف أ س ب ا ب ا ل س ع ا د ة ليسلكها المؤمن و ي أ خ ذ بها والمؤمن كذلك وتعرف به أ س ب ا ب الهلاك حتى ت ل ت ل ب ويحذرها المؤمن و ا ل م ؤ م ن ة وقد أ ث ن ى الله على العلم و أ ه ل ه كثيرا في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله ا ل أ م ي ن عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فمن ذلك قوله جل وعلا شهد الله أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا هو الملائكه اولو العلم ق ا ئ م ا ب ا ل ق ص د لا إ ل ه إ ل ا هو العزيز الحكيم ف أ خ ب ر سبحانه أ ن ه يشهد وهو أ ص د ق شاهد و أ ع ظ م شاهد ب أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا هو أ ي لا معبود حق سوى سبحانه وتعالى هو يشهد ن ف س ه بذلك وهو أ ع ظ م شاهد و أ ص د ق شاهد كما قال جل وعلا فاعلم أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا الله قال سبحانه هو الهكم اله واحد لا إ ل ه الا هو الرحمن الرحيم قال عز وجل إ ن م ا إ ل ه ك م الله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو سعى كل شيء علما